أ ت د ل و ا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله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 لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين منفكين حتى ت أ ت ي ه م البينه رسول من الله يتلو صحفا م ط ه ر ة فيها كتب ق ي م ة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءتهم البين وما امروا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, مخلصين له الدين ح ن ف ان ويقيم ويؤت وذلك ي الصلاة الزكاة د الذين ق ي م إن ا ل كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أ و ل ئ ك هم شر ا ل ب ر ي ة إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أولئك أ و ل ئ ك ه موسوعه خير البرية م ل ن ا ب ل س ي للعلوم ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله, الله اكبر س موسوعه النابلسي حمده للعلوم د ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا م ي ه الله أكبر ا ل ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم الاسلاميه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 اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ا ث ق ا لها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها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 قال ذ ر ة شريره ا ل ل الله أ ك ب ر السلام